بوك تو سبتين دسمت كوت كو غريبات إرادة شيء إرادة شيء كو يوز غريبت ماذا تريدون؟ Meve turidoon Vai jūs gribat spēlēt futbolu? Heltoridoona un talabu kurat alkadam? Heltoridoona un talabu kurat kadam Vai jūs gribat aptiemot draugus? Heltoridoona un tezuru astika Heltoridoona un tezuru astika грибет يريد. يريد لا اريد ان اتي متاخرا لا اريد ان اتي متاخرا لا اريد أذهب إلى هناك لا اريد ان هناك Es gribu iet mājās. Urīdu an adhab ila elbeit. Urīd an avhab ila elbeit. Es gribu palikt mājās. an abqa filbeit. albayt. Urīd an abqa fi elbeit. Es gribu but viena. Urīdu an akūna liwahdi. اريد ان اكون لوحدي هل تريد البقاء هنا هل تريد البقاء هنا هل تريد ان هنا هل تريد ان هنا He turīdu antnāmā hunna? He turīd Vai jūs gribat aizbraukt rīt? turīdu anttu ādirāradadan? He turīd ant Vai jūs gribat palikt līdz tieai? hatta rad?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 اتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ باي يوس غريبات الذهاب الى السينما؟ اتريدون الذهاب إلى السينما؟ باي يوس غريبات ييت اوس الذهاب الى المقهى؟ الذهاب إلى المقهى؟